الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, يقدم لكم المادة, لكم هذه المادة الحديث الرابع والأربعون بعد الماء على مسعود رقبة بن عامر الأنصار البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله يخوص الله بهما إبادة وإن لهم لا ينكسفان أحد أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عن أبي مسعود وهو المضبعة عقبة ابن عامر الأنصاري البدري لانه من شهد بدرا. البدري من شهد بدرا. له شهده ولذين المياد الصحيحين واستشهد في الحروب الردة رضي الله تعالى عنه شهد بدرا واستشهد في الحروب الردة يعني سبحان الله ما شاء الله حيات كلها الجهاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله موات والأرض واختلاف الليل والنهار والفرك التي تجري في البحر ما يرتع الناس ومأذر الله من السماء من ماء تحيا بي الأرض بعد موتها من كل دابة وتصديف الرياح واستحاب المسخر من السماء والأرض لآيات لقولهم يعقلون كل هذا للآيات تعالى والشمس والقمر والمجين سخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله أحسن الخالقين فهذه آيات الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ايه النهار مرسلة لتبتغ فضلا ربكم ولتعنى المعاددة السليمة والشساب إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فالشمس والقمر اجرام ظاهرة بالنسبه لاهل الارض وكبيره يحصل فيه بشاين من الخسوف انه هو غياب الضوء اما من الشمس او اما من القمر تخويف من الله لعباده وقلنا في الدرس الماضي ان هذا فيه دليل يخوف الله بهما عباده في هذا دليل على ان الامر بيد الله وأن الأغريان بغي أن يُنسب إلى الله ونسبته إلى الله شرق شرق في في الرودية شرق في الرودية التقدير والتصريف لا بأس أن يحل هذا وأن يُنسب وأن يتحدث عنه بالطريقة العلمية قال إذا وقعت ال ال ال ال إذا وقعت الأرض بين القمر وبين الشمس خسف القمر اذا وقع القمر في ظهر الأرض لا بس لكن ذلك بامر الله والشمس تجري يريد لها الله ذلك تقدير العزيز العليم فمعنا هذا بامر الله عز وجل ثم قوله وإنما لا يستفعني لموت أحد من الناس يراد بهذا سد ذرائع الشرك وربط الظواهب الكونية بالبشر وقلنا ان ابراهيم ابن الله سلم وكان عمره ثمانية عشر شهر يعني كم سنة سنة مصر. مصر مات ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام عمره عز ومصر وكان ابن الله سلم قد فرح له لأنه, لانه عنده بنات فجوهجا هذا الولد سرح فلما مات في ذات اليوم الذي مات فيه خسف الشمس فقال بعض الناس الشمس خسفت لمن إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوص يخلص الله بهما عباده وإنهما لا يركسفان لموت أحد من الناس أن نقولنا هذا بأمر من؟ بأمر الله بمناسبة مثل هذا تفسير كثير من الظواهر مثل الزلازل الزلازل يقال وقع زلزال تحركت معرف بعض المواد الكلمائية وتفاعلت في باطن الأرض وشكوش معرفتنا مما فدتوا أو حدث زلزال ولهذا تحركت الأرض في هذه المواد أول من فيها هذه المواد والتفاعلات الكيميائية ما يقولون الزلازل آية آل من آيات الله المدينة النبوية في أهد أمر بن الخطار الله وأمه حتى في أهد الزن اضطربت فجمع أمر بن الخطار أهل المدينة قال أما وإنها مادت مادت يا أمي تحركت تحركت أما وإنها مادت لحادث الأحدث سنوره وإنها لا فيها أبدا لا فيها أبدا. قال لهم تاني حصل زلزال انا ما أتكون في المجينة معكم الزلزال حصل بسبب معاقلنا عرفتك وهذا واضح جدا أنه سوف يأتي في الحديث الدليل عنه طيب فصلوا حتى ما وفي هذا دليل وحديث على ان الدعاء وان الصلاه ترفعان عن البلاء الدعاء والصلاه ترفع الحمد لله طيب الصلاة الصلاه الا الا هي رب هذه لكن وما قال الشيخ بسامتين لم يثبت من الهيئات إلا حديث عائشة هذا هو الحديث الذي مرة على أنه وصلنا صلاة الخسوف ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات هذه الصغيرة الصغيرة وأيضا ضعفها البخاري وضعفها الشافعي وهذا هو المعتمد ولذا إليها بقول المصطادات جميع الصلاة, الصلاة جميع جميع وهذه قاعدة اكتبوها قاعدة اكتبوها جميع الصلوات المتعلقة بمناسبات صلاة الخسوف جميع الصلاوات المتعلقة بالمناسبات مثل صلاة الخسوف وصلاه الاستسقاء والعيدين لا أفهمه لا خدمة ما ما معه والعيدين والجمعة كلها جهرية وإن كانت في النهار كلها جهرية وإن كانت في النهار هذه قاعدة يلا من يقول القاعدة دون أن يقرأ أو أن ينظر إلى كتابه يقول القاعدة الرأس نعم لا من تقرأ جميع الصلوات المتعلقة بالمناسبات كالخسوف والاستسقاء والصلاة العيد والجمعة كلها جهريّة، نعم، جهري. وإن كانت النهار، طيب، ثالثة الصلاة، من يفعلها لنا آه آه لمن لم يحدث. كيف تصلى صلاه الخسوف طيب انا يعني علي مكان نعم يلا ايديه اتقيئ ان الفاتحه لا الفاتحه الاول ثم اقرا صورة طويله ثم الركوع قيام الركع طيب هذا الركوع الاول ثم قيام من الركوع اكمل ركوع تقرا ثم الركوع ثم القيام من الركوع في هذه المره يسجد في في في اي ثم السجود والسجود سجود عادي نعم في ثم طويل, طويل. طويل. القيام والركعه الثانيه بنفس قطع الاولى واضح شو واضح نعم السؤال هل يبدا بالصلاه حتى ينجلي هذا فعله عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على حتى حديث عائشه هذا انه كان يصلي فإذا خرج وقد تجلت الشمس حديث المجلسة 45 واربعون واضح وقد تجلت الشمس لكن إذا صلى ولم تنجل الشمس أتم أو القمر يتم بالدعاء ولا يعيد الصلاة ولا يجد في رقعته إنما يصلي رقعتان بأربعة رقعت وأربع شنو؟ جداد وإذا الشمس أو الطمع لم ينجلي هنا يفعل؟ يتم بالدعاء طيب اقرأ الحديث الذي بعده لا للدعاء دي طريقة فردية كل على حده. نعم لم ليس عليه السلام ولا أصحابه. لا الأول يعني يعني هو ان شاء الله في الحديث الخامس وال سوف صهري يعني نعم أيوة. لا هو, هو لا يكر عليه قال به قالوا به ولم يضحفوا وقالوا إنما ورد بكيفيات متعدده كل واحد سفعله نعم الكيفية انها ب... أنها بأنها رفعتان بركوع واحد رفعتان عاليتان فقط بس يعني ما فيها مثل ما... ما رفعتين رفعتان بغير رفعتان برفعتين مثل صلاة الفجر مثل أي صلاة من الصلاة الأخرى نعم لا هو يعني لا يقر عليه أنه ورد بروايات لكن قلنا أصحها نهج الرواية من الحديث الذي وضعه في الروايات الأخرى البخاري نعم بإقرار الحديث الخامس والأربعون بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطاع القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثلما فعل في الركعة الأولى. أي خلاص أحد هنا؟ خطفت الشمس على عهد القصوري عليه السلام هذا يدل على أنه كان يحصل في زمن النبي عليه السلام وأن الاعتماد فيه ليس على الاخبار إنما الاعتماد فيه على من؟ رؤية. على الرؤية. يعني في النبوة ما كان فيه فلك تكسر في فلك وسوف تكسف الشمس أو سوف تنختف ولا كذا. نحن ما عندنا أكيد حتى ولو قالوا الشمس سوف تكسف أو خسوف في أرض أخرى أو خسوف القمر في أرض أخرى نحن نرىها ليس لنا أن نصل. إنما نصل إلى شو؟ إذا رأينا. فصلى رسولا الله صلى الله عليه وسلم القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. كل هذا لإظهار الافتقار والتدلم لله عز وجل اظهارا للفاقة والافتقار إلى الله عز وجل والظل بين يديه ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الرقعة الأخرى مثلما فعل في الرقعة الأولى وقد وضح لنا هذا ثم انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس فخطب الناس حكم الخطبه مع الصلاة الخسوف، الجمهور من المالكيه والحنابلة وضحنا أن صلاة الخسوف ليس فيها خطبة، وعند الشافع قال ما هنا في الحديث قال بعد ما صلنا فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فحكم الخطبة في صلاة الخسوف. العند الجمهور من المالكيه والأحناف والحمادلة أن صلاة الخصوص ليست لها خطبه وقول الشافعية أن لها خدمة، أن لها خدمة، واستدل الشافعي بهذا الشيء، بهذا الحديث، والصواب أن الخطبة على حسب الحاجة إليها فهي ليست تخطبة العيد، ولا تخطبة الاتسقاء ولا تخطبة الجمعة إنما هي على حسب الحاجة إليها فلو صلى الناس ومحتاجوا إلى خطبة وانصرفوا جاز وأجزاء عرفت؟ واضح طيب أيها شطمنا الطبيعة حتى عند المالكية عند الشافعية على الاستهباب حتى عند الشافعية على الاستهباب لكن قلنا عند الدمور ما في فضة أصل عرفتكم وقلنا أرجح شو أنها على حسب شو على حسب الحاجة إليها وهو قول بعض الحنابلة هو قول بعض الحنابلة فالفضة كانت إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ومر عليهم لا يختفان لموت احد ولا لحياته مر علينا والله ما من احد اغير من الله وفي هذا اثبات صفه الغيره لله وانها غيره تليق بجلاله فغيره البشر فيها الظنون وفيها الشكوك وغير منضبطه وفيها الانفعال أما غيره الله فعلى الكمال وهي ثابتة كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد اغير من الله أن عبده ناقش العلماء لماذا أدخل في هذه الخطبة التي مناسبتها شو خصوف الشمس الزنا فيه, فيه فائدة اكتبوا هذه الفائدة أن الكبائر سبب العقوبات والبلاء وخص الزنا لأنه أخطرها ولأنه أوقعها للنفس الخمر ما كل الناس يريد خمر لكن الزنا أخطر طيب ولذلك قلنا لماذا قال والله والله ما من احد اغير من الله ان يذني عبده او يذني عبده اذا قلنا فيه في هذا دليل على شو في هذا دليل على ماذا ان الكبائر سبب للعقوبات يعني حتى الان الزلزال الذي حصل في تسنامي بعض الناس يقول ان الامر عادي الامنة بعدي قال يخوف الله به مع عباده وما يوصل بالآيات إلا إذا تخويفه عرفتك؟ طيب يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم ربحتم قليلا ويبكيتم كثيرا وهذا فيه خشيته وورعه صلى الله عليه وسلم أنه كان على خشية وعلى ورع عظيم طيب الحديث الثالث والأربعون أيضا نقف شنو إجابة شنو البداءة البداءة التي البداء عند الراتبة طيب أها فكذا الآية حلوه وما منعنا أن نرسل من الا إلا أن كذب بها صحيح الآية طبعا الراشطة يقول لعقرة البداءة والبداءة اعوذ بالله هي رمي الله عز وجل تعالى الله عما ما يقول علوة كبيرة بالتردد أنه يريد أن على الشيء ثم يبدو له خلافه ويترفه لكن هذه الآية إنما هي في صياغ بيان رحمته في صياغ بيان رحمته وفي بيان صفات قدرته على أن لا يرسل بالآيات ولكنه سوف يرسل يعني في قولك مثلا أن تقادل على الشيء أنا ممكن أفعل لك كذا كذا ولكن لن أفعل لك إلهو في مش المش... يعني هو محدد أنه لم يفعل الشيء، لكن أخبرك بهذا من من أجل إظهار رحمته بك، من أجل إظهار قدرته، واضح. طيب اقرأ الحديث الثالث والأربعة على عبد عن أبي موسى الأشعية رضي الله عنه قال قصفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فجعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا تفجعه إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره صحيح هذا هو الحديث روح. كيف يكون الدعاء هذا بريد مرطي. ابو موسى الأشعري رضي الله عنه ترجم له لما ترجم ما مر علينا مر علينا ترجمته آه أبو الله هو اسمه بن من ابن سليم عبد الله ابن قيس, عبد قيس ابن, ابن. ابن سليم وما عبد الله بن قيس ابن زائد هو ابن قل مكتوم هذا هو نعم الله الله الله الله الله الله الله في الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما قيس الله الله وعبد الله ما مرة يمني اصله من اليمن لان قبيله الاشاعره او الاسعلين ان الاسعلين اذا ارملوا قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في اناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسويه على انهم مني وانا منهم فالاسعلين قبيله من اليمن واتى هو وأمه ابو عامر ان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودع النبي لعم أبي موسى فقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كسيد من خلقك الحديث في صحيحين هذه في ملاقي أبي موسى فقال ابو موسى وأنا يا رسول الله قال اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما هذا الحديث اشنو؟ في الصحيحين البخاري ومسلم في مناقب آآ أبي ما قلنا ولا ما قلنا؟ ما قلنا كذا طيب خصفت الشمس على زمان المسلم فقام سجعا وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تغير شيء في هذا الكون يفزع فإذا رأى الريح ظهر على وجه يقول له عائشة يفرح الناس بالريح ريح لعل فيها مطر أو فيها غيث يقول ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض مبطونا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها فيها عذاب أليم فدمروا كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الآيات الأحلى نعم شنو أيوة بأمر ربها بأمر ربها كل شيء بأمر ربها هذا الكل ثم قام الفزعات يخشى أن تكون الساعة الساعة يعني القيام قد أتوا حتى أتى المسجد وفيه أن من فزع عليه أن يأتي المسجد وأن المسجد ملجأ ملجأ للخائفين وأمان لمن يدخله حتى أتى المسجد وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة فقام فصلى بأفول قيام ودقوع وسجود قال أبو نوسى ما رأيته يفعله في صلاة القبر شيء عجيب والله ثم قال وهذا لإظهار الفاقة وتضرع من العدوجب إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن ما يرسلها يخوف, يخوف بها عباده هذا قلنا فإذا رأيتم منها شيئا فوزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره بدأ بالعام ثم الذي أخص منه ثم الذي أخص منه ذكر الله في كل شيء يا عبد الرحمن ما هو معقول يا أخي أوهتم بتحين في, في, في أسئلة الأسئلة السؤال يوم طيب تنزع إلى ذكر الله وذكر الله شيء عام الاستغفار ذكر القرآن ذكر عرفت الصلاة ذكر واقم الصلاة لذكره على بعض التفاتيس عرفت آه. ولقد يستمع القرآن للذكر القرآن ذكر عرفت الدعاء ذكر عرفت؟ مثلا دعاء ذكر دخول المسجد في دعاء اللهم اصل إذن بيوسطح لي أبوابه رحمته ذكر ولا ما ذكر. ولكنه دعاء فقال ذكر الله معناها أي شيء في تعظيم الله ثم دعائه أن تدعو الله عز وجل بما فيه خير الدنيا والآخرة ولكن هنا أن تدعو بكشف البلاء واستغفاره أخذت من الدعاء الاستغفار دعاء لكنه دعاء بطلب المخزرة ليس دعاء عام وهذا فيه ان التوبة ترفع البلاء وفيه ان التوبة ترفع شنو ترفع البلاء يلا اطلق الحديث الذي بعده باب الاستسقاء الحديث السابع والاربعونة بعد الماء طيب أن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، وفي نفذه أتى المصلا طيب. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أيضا في الصحابة كما جبرانى وعبد الله وعبد الله النقيس أيضاً عبد الله بن زي في الصحابة في ابن زيد الصحابة الاثنين. الأول عبد الله بن زيد بن سعلبة ابن عبد ربه وهذا الذي رأى الأذان. سعلبة؟ ولا صارم. نعم. مسعلبة؟ والله. ابن سعلبة. سعلبة. ابن سعلبة ابن عبد ربه هذا الذي رأى الأذان. وعبد الله بن زيد ابن عاصي المازلي من المازلي. وذاك أنصاري يذكر على أنه أنصاري إذا قيل عبد الله بن زيد الانصاري يراد به من صاحب الأذان وإذا قيل عبد الله بن زيد المازني يراد به عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عاصم أمه مشهورة هي أم عمارة مسيبة بانتكاب المازنية أم عمارة نصيب ابيك عبد المناذيل توفيق عبد الله بن زيد بن عاصم سنة ثلاث وستين من الهجره النبويه يا شباب عمران منتبه معنا وأخوك واخوك بالقرب منك منتبه ايوه انت منتبه منتبه كويس طيب هذه صلاة الاستفقاء والاستسقاء طلب الغيث من الله عز وجل والسقية قال خرج الله يستسقي يستفق فتوجه إلى القبلة وهذا فيه أن التوجه إلى القبلة أحرى في قبول الدعاء التوجه إلى القبلة أحرى في قبول الدعاء يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جعر فيهما بالقراءة إذن يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الاستفقاء إنما تكون في الفضاء أو في الساحات الآن الساحات يعني في ساحات أو ما في الساحات في ساحات الميادين صح في ساحات طيب واحد اثنين أن الدعاء فيها اولا أن الدعاء فيها شنو؟ أو أولا قبل الصلاة قبل الصلاة لقوله بثم قال دعا ثم صلى دعا ثم صلى ثم صلى الدعاء, الدعاء فيها قبل شنو طيب وأن لها خطبة وأن لها خطبة ولكن الخطبة على وجه الاستحباب. قبة الاستسقاء على وشش الاستحباب وهو قول جمهور الشافعيه والحنابلة يعني معظم الحنابلة والشافعيه قالوا بهذا وأنها قبل الصلاة وأنها قبل اشنو الصلاة وأن الصلاة يجهر فيها صح مصحب قوله جهر فيهما بشنو اه بقراءة وان الصلاه سلوم يجهر طيب و ا آه... قال وحول رداءه وتحويل الرداء له معنيان لماذا حول سلوم رداءه نعم تفاؤلا بالتحول حول الرداء بالتفاؤل بأنه شنو بأن الحال سوف يتحول من الرخائر شنو من الشدة إلى الرخاء ايوه يا بك شنو أيوة شنو تضرع وإظهار فاقس وتذلل لله يجيبه هو باب التذلل عرفتم وكذلك فيه تحويل الحال أن نحول حالنا من المعطية إلى التوبة كما حولنا رداءنا يعني التحولت لين من الشدة إلى الرخاء ومن شلو ومن المعطية إلى شلو إلى التوبة طيب بقيت مسألة أخيرة أن طبعا الخروج إلى خلائنا نفسه وإلى الصحراء أيضا فيه تذلل فهو في يصنع صلاة قاتل لكن كونه خرج معناها في شيء من المسلم وتدلم بقي أن نقول الأحناف لا يقولون بصلاة إنما الاستثقاء إنما الاستسقاء عند الاحناف دعاء فقط استدلالا بالحديث الذي بعده اقرأ الحديث الثاني والأربعون بعد المائة أعلان سبحان الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخصدين دخل رجل المسجد يمرزمه على رسول على المنبر من باب دار القضاء هذا تمثيل من أنس الذين يعلموا وكانوا في الكوفة مثلا يقول باب القضاء من هنا أتى من هذه النحية يعني. يعني كأنه يريد أن يقضب لهم المعنى طيب استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فد الله تعالى يغيثنا، ان يغيثنا؟ هل الله تعالى يغيثنا؟ أتا واستقبل سلم قائماً، يعني المرسل يقف، هو جاء وقف على طوله مستمياً لرسالة، ويعني ما تكلمهم كذا، وتكلم عن طلب مباشرة. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فد الله يغيثنا وفي هذا جواز الكلام مع, مع الإمام وإن كانت الخطبة وذلك المستفنا من له تكلم معه مع الإمام وذلك لمصلحه شنو السلام طيب قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم يديه يديه يده. يده. طيب ثم قال اللهم أعرفنا اللهم أعرفنا اللهم أعرفنا طيب رفع اليدين علامة حاجة وافتقار وتدلل وإظهار فاقر فرفع عن سلم يديه يدعو وإيه ولعله دعاء هو مستقبل الناس صح ومستقبل القبلة ونقول استخباد القبلة للاستحباب وفعله عليه الصلاة والسلام دعاءه غير مستقبل القبلة لبيان أن هذا جائز طيب ورفع يديه وادم بابطاري الأد الأفق. اللهم غفنا اللهم غفنا اللهم غفنا استحبابه تكرير الدعاء. تكر تكرير تكرار الدعاء ثلاثة طيب اقرأ. قال انس فلا والله ما نرى في السماء سحابا ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار طيب في السماء سحاب السحاب معروف القزعة نوع من أنواع السحاب المتقطع الرقيق ما في أي شيء في السماء يعني بل في بعض الروايات كأنها ترس وما بيننا وبين سلع في بيت ولا دار سلع جبل في المدينة حتى قال لأبي إذا بلغ البناء سلعا فخرج من المدينة والآن سلع في وسط المدينة وفي ذلك الوقت قال أنس ما بين سلع عرفتك وما بين ما لا يوجد بناء ولا دار طيب نعم قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس مثل الترس سحابة مثل الترس ما معنى الترس ايوه صحيح الترس الأول الأول ما يتقى به يعني عرفت يعني كانها دائره او كذا يعني طيب فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت صحيح قال فلا والله ما راينا الشمس سبتا ما راينا الشمس سبتا من الجمعه الى السبت ما راى الشمس السماء تمطر والسحاب ملأ الدنيا وهذا فيه آه دلالة من دلالات النبوة و كرام من الكرامات ومعجزة من المعجزات نعم قال اسبوع يعني. اسبوع يعني. ثم دخل رجل من ذلك الباب في يوم الجمعة المقبلة في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس طيب. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل اد الله ان يمسكها عنا صحيح استمر ال, ال, ال الغيث كم اسبوع اسبوع من من كم يوم من الجمعه و السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه استمر سنه عم. فجاء يقول نفس الامر هلكت الاموال وانقطعت السبل لكن ليس بشنو ليس من باب القحط لكن من باب كفرة الماء نعم وقد اهلك الله امما بالماء نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا يعني من حولنا حوالينا يعني من حولنا وليس لا علينا يعني ليس في ديارنا اللهم على الاكام والضراب الاكام على... الاكام دائما في الصحراء تجد اكام ليه عباره عن تلال او تلول او مناطق مرتفعه وتبرر ليها عرفت فهي الا الا الاكام ومع الضراب والضراب اللي اقل منها عباره عن روابي يعني وجوده وبطون الاوديه ان بطون الاوديه معروفه بطن الوادي يعني الجبال اللي هي الجبال الصغيره جبال يعني صغيره اما الاكام فمال يعني المرتفعات الرمليه هي الاكام والضراب الجبال الصغيره يعني كالروابي صغير نعم وبطون الاوديه ومنابت الشجر صحيح قال فاقلع وخرجنا نمشي وخرجنا نمشي في الشمس سرعة إجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وكل هذا فيه دلال من دلائل شنو دلال من دلائل اللبوة نعم قال شريك فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري صحيح. الضراب الجبار الصغار صحيح. والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة طيب ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء لي صحيح يعني هو كأنه يوصف لهم أنها مثل يعني يعني قريبا أو من هذه الجهة يعني هذا من باب وصي طيب شريف وهو أحد سلامي الأنص قال له هو الرجل الأول قال لا أدري عرفت لأنه لم يدقق فيه طيب يقال في هذا الحديث كم بقي من الزمن خمسه طيب ك... طيب نقول القول قول الاحناف بان هذا الحديث عند انس ان رسول الله يصدق يصدق بالدعاء فقط وانه حصل الاستفاقه ولا تُجي صلاه تسمى صلاة شمه؟ السكاء فكيف نرد عليه؟ طيب هل؟ يعني قولهم صحيح ما صحيح؟ ها؟ قولهم صحيح, صحيح. قولهم صحيح. صحيح. قوله صحيح طيب يعني يعني توافقون احنا نعم صحيح أيوة. ان الاستثقاء له صيغ متعددة يمكن أن يكون الاستثقاء بالدعاء فقط ويمكن أن يكون بشنوب بالصلاة وإدخال الدعاء فيها بهيئة مخصوصة معروفة وهي الخروج إلى الصحراء وكذا وكذا فلا يمنع يعني الأحناف نقول لهم كونه استثقى في المنبر لأنه رأى أن هذا ارجى في قبول الدعاء في في فتاة يسمى أنه استفقاء لأنه دعاء طلبا للسفيه، لكن هذا لا يمنع أن تكون الاستفقاء صلاة، أن تكون الاستفقاء صلاة خاصة ما يمنع ما يمنع أن تكون الاستفقاء صلاة خاصة، فيمكن أن يكون الاستفقاء دعاء ويمكن أن يكون الاستفقاء دعاء و صلاة وبهيئة معينة في الخروج الصحراء وتحويل الرداء وإلى غير ذلك. واضح؟ فإذا سؤال كيف نرد على الأحناف أن الاستسقاء له صيغ متعددة أن الاستفقاء له صيغ متعددة قد يكون بالصلاة والجعاء بالدعاء فقط. وكيف تنكرون عبد الله بن زيد بن عاطن الماثري أن الإنسان خرج إلى شنو إلى المسلى وخرج إلى السحراء وفلى بالناس وحول رداءه ودعا كيف, كيف تريدون على هذا الحديث فيقال أن استثقاؤه الأولى الجمع بين الصيام وهذا على حسب الحاجة حاجة الناس اذا إذا دعا الناس في منابرهم ومساجدهم كل على حدة بعد الصلوات في الجمعة واستثقى الخطيب جاهز ولكن إذا لم ينزل اتداع الناس وتجمعوا وصلوا استفقا عرفت هذا هو شنو الجمع وياي يخطى عليكم ان في الحديث جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح جواز التوسل بدعاء شنو والتوسل بدعاء الرجل الصالح ان تقولوا ادعوا لنا ادعوا لنا في هذا الموقف ادعوا الله ان يغيثنا وهذا حصل مع مع, مع العباس ومع معير بن الحكم مع يزيد بن اسود الجرشي عرفت؟ و... ما في شيء توصل فيه الخير وترجو ان يقول قدال تقول ادعو لنا في الاستسقاء وفي غيره هذا ما فيه ما فيه حرب لانه من باب الجنو من باب التوسل بدعاء الرجل صالح. الصالح صلاه التصالح التوسل بالاموات لا يجلس لأنه دريحة الشرك لأن التوسل بالدعاء وهل للميت دعاء أم الميت, الميت يستحق شنو يستحق الدعاء لكن تقول الميت ادعو لنا يعني أم ربنا في الغالب الميت هو النبي يدعى ينادى من ذلك الله ودعاء الميت شرك أكبر يخرج من ملك الإسلام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله شنو أحدا لا يجوز هذا من الشرك الاكبر الذي يخرج من ميلة الاسلام دعاء اللي وقولك هذا ضر من التوسل يا الله اغفر لي واعطني لأجل فلان الفلاني حيا أو ميتا هذا ايضا لا يجوز هذا اللي يسمى التوسل بالجاه والذات وليس الدعاء يا الله اعطنا لأجل فلان الفلاني عندك لمكانته عندك أسأل الله بجاه جاهه عند الله عظيم منه؟ سأل الله جاهي جاه عند الله عظيم. سأل الله عز وجل جاهي فإن جاهي عند الله عظيم. موضوع. أصبر الله. نعم. أورده السكان في النآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وأورده المذوّف في الموضوعات. لا ينسى ذبيه. والسلام عليكم ورحمة الله.